وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَلَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين